بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قول الانفال لله والرسول فاتقوا وأصلعوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين Enndamalmuminuna lavin izathkina Allahhu wa jla quulu bumu wa Iha waizaatutala himmo a yatuuzaadathmu imana wa aloppi mi ta wakkalu وانفقوا مما رزقناكم انفاقكم المؤمنون حقا لهم درجات تطيبهم ومأثنة ورزق كريم كما اخرجك ربك من بيتك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 وإذ يعدكم الله إعدى الطائفة لأنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعِقُّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة مردفين وما زعله الله إلا بشر ولتطمعن به وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُخْشِيكُمُ النُعَاسَ أَمَنَةً مِهِ وَيُنَذِّنُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ يُطَهِّرُكُمْ بِهِ وَيُذْهِبُ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرْبِطَ على قُلُوبِكُمْ وَلِيُرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ إِذْ يُغَشِّيكُمُ الْخَوْفُ مِنَ الْمَنَاءِ أَئِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي سَمْعِ اللَّهِ وَبَصَرِهِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ ذَلِكَ بِعَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهِ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Ja fa vos lalin que fini va ban a la vi nous I va to mo la vi هوَ امَّا يُولَمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَعَرِّفًا لِقِتَالٍ مُتَعَيِّزٍ لَافِئَةٍ فَقَدبَ فَقَدبَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ تَهَنَّ وَبِأَنْسَلِ الْمُقْصِرِ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا وَمَيْتَ إِذْ وَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ هَرَمٍ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Danani ku wamba loamu wa hino kaidalke afirin etastat te va kwa deja akomvat oa enaanta hofa wawairon laku o eta وَلَٰكِنَّ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرًا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَوَلُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عَندَ اللَّهِ صُمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَلِمَ فِي فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَإِذَا أَصْغَاهُمْ لَا تَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَزِيدُ عِقَابَ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا مُسْتَضْعَفِينَ فِي رغض خافون آ تغَطبَكم الناس فَآوكم فآوكُ وَأَذَكم بِلَ الصر وَلَزَوقكُ مِ الططجبات ل عََّكُم تَشكرون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 واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر رظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقونة. Uaii o Kamfirão comsti aten como ai a lofir ku oló ozon faz la oín Wazi أَوْ ko kalhazi na kanfaron yobentuoka ao وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَمُنَثَّاءَ نَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْنَا إن, إِنْ هَذَا إِلَّا أَفْتَاتِ الْأَثِيرِ وَإِذْ قَالُوا لِلَّهِ مَا إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا إِنْ حَشَرْتَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَوْمَئِذٍ عِذَابٌ لِّلْمُعْتَدِينَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا نَمُنُّ عَلَيْهِمْ أَن لَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِي نَاءَ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ ولكن أكثرهم لا يألون وما كان صروة عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون In الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم lasون لميز اللهون xabi ساmi la wa yi yi be wayan ce alaخواbiisa wau a baض feyau kuma won jami قل للذين كفروا إن ينتبوا ويغفر لهم ما قد سلت وإن يؤدوا فقد وضت سنة لهم ولي وقواتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا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 وَلَمُ أََّمغُ وَنِمْتُم مِن شَي فَأَن لِلَّهِ خُمسَهُ وَِ الرسُونِ وَِذِ قُرْربِِ وَلَتمَ وَلذِ قُرْربِ وَلتَم وَمَسكِينِ وَبَ السَّبِينِ إِكُتُمُأَمَنتُم بِاللهِ وما وَمَا أنزلنا على عبدنا يوم الفرقون يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أصفل منكم وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَمَكَاً بَيِّنَةٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ أَمْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ يزوريك اللهم لو في منامك قليلا ولا ورككم كثيرا لفصلتم ولا تنازعت في امر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ أَنَّ عَيْنَيْهِ يَقْضِي عَلَيْكُمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِ يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا الله مَفْعُولًا وَإِلَى الله ترجع Ya ayu'a lezine ámanu Iza nequitum vieta Fasfutu wazkuru Loha kathira lakum Tufli'un Wa atri'u Allah wa rasulah Wala Tanaz'u Fetafshanu Watavha barihukum ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين اخوجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس بطرا ورياء الناس ويصدون عن وَإِذِ اسْتَأْذَنَ رَسُولُكَ لِلنِّسَاءِ فَأَذَنْتَ لَهُمْ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ يُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَلَالِهِ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُكُمُ الْحُرُمَاتِ وَاللَّهُ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمُ إِنِّيَ أَرْمَانَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقْرَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُنُوبِهِم مرض غراء نائدينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الْمَنَاء إِن كُنْتُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ مِّمَّا تَعْمَلُونَ كَدَأْبِ من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقوب ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمتا نعمها على قوم حتى حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبل كذبوا بآيات ربهم فأذكناهم بذنوبهم واغرقنا انا في العون وكل كانوا ظالمين انشر إن الدواء عند اولئك الذين كفروا فهم لا يؤمنون, فهم لا يؤمنون الذين عاقب Dami ro ma ya qobona na aada hom fi koema o a te a gomla ya tako, Fag magwavan na ho fi وَإِنْ مَا تَخَوَّفُنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَتَهُمْ فَبِغَيْرِ هَمٍّ لَا تَوَاءَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَوَائِنِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْزِزُونَ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ ذِكْرٍ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَأَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظَّمُونَ وَإِنْ تَذَعُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَعْ لَهَا وَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ عَصْمَكَ هُوَ الَّذِي أَيَّدْكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَا فَقَتَ مَا فِي لَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي أحصبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها أعرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ألا نخفض الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صوابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع ما كان لنبينا يكون له أسر حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب وَإِنَّ اللَّهِ سَبَقَ لَمَثَّكُمْ فِي مَا أَخَدْتُمْ حَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُنُوا مِمَّا وَلِبْتُمْ حَلَادًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من مثله ان يعلم الله ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اغزمكم ويغفر لكم وهو غفور رحيم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ قَدَرُوا مِنْ قَبْلُ فَإِمَّان مِّنْهُم وَلَّو هُمْ حَرَسُوا لَمَّا يَنْتَصِرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَنَاصَرُوا وَشَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا والذينَ آ وَو وَنَطَر أُونَ إِكَ بَعْضُهُ أَوْنِاءُ بَْض والَّذينَ آممَنْوا وَلَمْ يهاجِرُوا مذَكُمْ مِ وَلاَتِ مِنْ شَيْ إِ عَتُهاجِرُوا وإن استنصرواكم في الدين فعلكم النصر فعلكم النصر إلا أما قوم بينكم وبينهم ميساق والله بما تأملون بصير والذين كفروا بعض أولياء بعض إلا تفألوا تكن فتنة في رض وفساذ كبير والذين آمنوا وازروا وزاهدوا في سبيل الله والذين لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَحْوَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِي بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إَّ اللههبي كلّ سي إن الله بكل شيء عليم